بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى, اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا، والذي قدر فهذا، والذي أخرج المرة، والذي أخرج المرة، فجعله غثاً أحوا، فجعله. فلا تنسى سنقرئك فلاتنسى الا ما شاء الله الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى سيوك لليusra، لليسرى ونسيوك لليusra، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى. 117. ويتجنبها الأشقى 118. الذي يصل النار الكبرى 119. ثم لا يموت فيها ربا قد أفلح من تذكى. قد أفلح من تذكى. وذكر رسم ربه فصلى. وذكر رسم بل تفسرون الحياة الدنيا. بل تفسرون. الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفصح في الأولى إن هذا لفصح في الأولى صحف إبراهيم 117. صح في إلوهيم وموسى